Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhan nabiy Ulima tuharrimu maa ahalallahu lak Tabtagim ar azwajik Wallahu ghafoorun rahim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 فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال الْعَلِيمُ العليم الخبير إن تتوبى اللَّهِ الله فقد صغت قلوبكما وإن عَلَيْهِ عليه اللَّهَ الله هو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 أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سيئا ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهر يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبيس المصير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 أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وكانت من القانتين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير